اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سأل سائل بعذاب واقع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 ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يوم ذنب بنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لضا نزاعة للشوا تدعو من أدبر وتولى وجمع فاوعا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 عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير منومين فمن ابترى وراء ذلك فأولئك هم والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم قائمون والذين هم على صلاتهم أولئك في جنات مكرمون ثمان الذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل أمرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمظارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يناقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداء فراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم بالله ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون الله الله Allah. Allah.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 أمين. آمين. بسم الله. إن أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أي يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن يعبدوا الله واتقوه وعطيعون يغفر لكم من ذنوبكم مسمى إن أجل الله اذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إن دارت قومي ليلا ونهرا فَنَمْ يَزِدُهُمْ دُعَائِي إلَّا تِرَاراً وَإِنِّي كُلَّمَا دَعوْتُهُمْ يَتَوَفَّرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي أَدَانِهِمْ وَاسْتَوْشَأُ فِي أَدَهُمْ وَأَصَرُوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَاراً ثم إني دَعَوْتُهُمْ جِهَاراً قُمْنَ إِنِّي أعلن لهم وأسرت لهم إصرارا، فقلت استغفر ربكم إنه كان غفر يرسل السماء عليكم مدرارا، وينددكم بأمواله وبنيم، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم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 يحيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساقا لتسلقوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني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 الظالمين إلا ظلنا من خطيئتهم أغرقوا ودخنوا نارا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح ربنا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رد اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا الله ان Allah و ان الله السلام عليكم wa rahmatullahi wa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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل أوحي مع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فامنا به ولن يشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وَأَنَّا ظننا أَن لَّن تقول وَأَنَّهُ كَانَ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صاحبة وَلَا وَلَدًا وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنَّهُ التَّقُولُ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَاذِبًا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا وَأَنَّهُمْ ظَلَمُوا كَمَا ظَلَمُوا أَن لَّي يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعدا السمع فمن يستمع الآن يجد له وصدا وأنا لا ندري أشر بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا قرائق قددا وعجز الله في الأرض ولن عجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا من المسلمون ومن القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأنا القاسطون فكانوا لجهنم حقبا وأن استقاموا على الطريق لا أصطنعهم أن غدا لنفسناهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذاباً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 قل إني لا أملك لكم ضررا ولا رشدا قل إني أجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه متحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن نار جهنم فإن له نار جهنم خالدين فيها ابدا حتى اذا راوا ما يوعدون حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف نصرا واقل عددا ربنا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 من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وحاط بما لديهم وأحصى شيء عددا الله أمين الله Allah. Allah.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 اننا شيه الليل هي شد وطعن واقوم قيلا ان لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبت إليه تبتيلا رَبُّ الْمَشْرِقِ والمغرب لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وكيلا وَاصْبِرْ على مَا يَقُولُونَ وَاصْبِرْ هجرا مَا يَقُولُونَ هَجْرًا جَمِيلًا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 فأخذناه أخذا وبينا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفقر به كان وعده مسعونا إن هذه تذكره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 فقرأوا ما تيسر منه, منه. واقيم الصلاة واتوزكى وأطرد الله قرضا حسنا وأطرد الله قرضا حسنا وما تنفقوا منه وأقرضوا قرض وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن لفضيله <تصفيق> Allah لمن الله. Allah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 قم فأنذر وربك فكبر وتيابك فطهر والوجز فهجر ولا تنو تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك عيد يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا مندودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أذيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر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 سأصليه سقر وما ادراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة لو للبشر عليها تسعة عشر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 في جنات يتساءلون عن المجرمين إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين فسلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن طعم المسكين وكنا نخوض مع الخائدين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أكان اليقين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فما لهم عن التذكرة معرضون، كأن فما لهم عن معرضون، كأنهم ثمر مستفير.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 وما يذكرون إِلَّا أَن يشاء الله هو التَّقْوَى التقوى وأهل المغفرة لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن جمع عظامه بلا قادرين على أن نسوي بنانا بل يريد الإنسان ليفجر أنامه يسأل أيان يوم القيامة. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الانسان يومئذ اين المثر؟ كلا لا وذر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأصر بل الإنسان على نفسه بصيره ولو ألقى معاذيره لا تحلق به لسانك لتعجب به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 الله لمن حمدنا الله. Shabbat <laughs>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 كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن ان يفعل بها فاقرة يفعل بها فاقرة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 لا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك يحسب الإنسان أي يترك سدى ألم يكن طفة من ملي ثم كان علقة فخلق فسوا فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج مبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا اعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار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 لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودليلا عليهم دلالها وذللت قطوفها تذليلا علي ويطاف عليهم بأنية من في وأكواب كانت طواريرا قَوَارِيرًا من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ملدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس صدروا وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاءا وكان سعيكم مشكورا اللهم ينزل, اللهم ينزل. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزينا فاصبر لحكم ربك لا تقع منهم ما فتن او كفورا واذكر اسم ربك متاتوا واصينا ومن الليل فاسجد له وسبح ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجله ويذرون وراءهم يوما فقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا تبديلا أن قالهم تبدلا إنا هذه تذفرا فمن شاء أتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله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 والظالمين أعد لهم عذاباً أليماً الله يا الله لمن الله الله a وعليكم الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اجدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم, عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا بك عذرا أو نذرا إنما توعدون نواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسست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 كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فاجعلناه في قرار مكيم إلى قدر معلوم فقدرنا مَا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين يَوْمِئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء أنفراتا وإذن يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل في ثلاث شعبة لا ظليم ولا يغني من اللهبة إنها ترمي بشرع كالقصر كأنه جمالة صف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 فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ المكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه منا يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما تم تعملون ان كذلك نجزي المحسنين اللهم احني هذا مجرمون وَإِلَوِيَ يُومَ عِبِلٍ لِلْمُكْذِبِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ رُكِعُوا لَا يَرْكِعُونَ وَإِلَوِيَ يُومَ عِبِلٍ لِلْمُكْذِبِينَ فبأي حَدِيثٍ تَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ الله أَنفُسَنَا <تصفيق> Uh oh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 امين عم يتساءلون عن النبا العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون لم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم صباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار ماشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا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 فَقَفَى الصُّور فَتَأْتُوا نَفْوَاجاً وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبواباً وَصِيرَتِ الجِبَالُ فَكَانَتْ ثَرَاباً إِنَّ جَهَنَمَ كَانَتْ مِرْصَاداً قاضين ماذا لا بثينة فيها أحقا لا يذوقون فيها بردوا ولا شرابا إلا حميمو وغسقة إلا حميمو جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كبابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا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 إِنَّ مَن أُذِنَ لَهُ الرَّحْمَنَانُ وَقَالَ خَوَبَا ذَلِكَ الْيَوْمَ الْحَقُّ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا إِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يُنْكَرُ النَّرُءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَا ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا الله بسم الله لمن حمدا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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والنازعات غرقا والناشطات مشتا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الواجفة تتبعها الواجفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون إنا نمردودون في الحافرة اذا كننا عظاما منخره قالوا تلك اذا انكرت خاسره فانما هي بجره واحده فاذاهم بالساحره حديث موسى هل اتاك حديث موسى اذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب الى فرعون انه طوى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 فأخذه الله مكانا الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم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 لم يلبتوا إلا عشية أو ضحاها عبث وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يذكى أو يذكر فتنفعه الذكرا أما من استغنا فانت له تصدى وما عليك أن لا يذكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تنهى كلا إنها تذكره. من شاء ذكره في صحف مكرمة مرتوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يثيره ثم ماته فأقدر ثم إذا شاء أنشر كلا لما يقض أمر فلينظر الإنسان إلى طعامه أما صبد ما ثم شقصنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق ضلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصال يوم يفروا المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ لكل امرئ منهم يوم عيد شأنه وجوه يوم عيد مسكره ضاحكه مستبشره وجوه يوم عيد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 لمن <المع> الله لمن حمدنا الله الله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 إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال صيرت وإذا العشارة طلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموؤوبة سئلت بأي ذنب قتلت وَإِذَا الصُّحُفُ نشرت الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ سعرت الْجَحِيمُ صَعِيرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ نفس عَلِمَتْ نَفْسُ ما أحضرت علمت نَفْسُ ما أحضرت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالكنس الجوار والليل إذا عسعس والصبح إذا تمثس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 الله ظلم منكم pour